بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج مما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ان ذكرنا أن هذا هو أول القصة نذكرنا تبدأ قصة البقرة من هنا واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون هنا تبدأ القصة واذ قال موسى لقومي إن الله يامركم أن تذبحوا البقرة وبدأت القصة بعد ذلك إلى غاية قوله فقلنا اضربوا ببعضها قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم وقال عطاء الخرساني والضحاك اختصمتم فيها وقال ابن جريج واذ قتلتم نفسا فالدارأتم فيها قال بعضهم أنتم قتلتموه وقال آخرون بل أنتم قتلتموه وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفي الحقيقة هذا التفسير بالمعنى وإلا لو ناجأنا إلى معنى الكلمة الأصلي ادارأتم أي تدافعتم لأن دارأ ما معنى دارأ دفع يدرأ, يدرأ يدفع فاداراتم تدافعتم هذا يدفع التهمه على الاخر والاخر يرد التهمه على الاخر وهكذا اذن تدافعوا مقتضى هذا التدافع اختلاف اي اختلفتم اذا هو تفسير بالمعنى معنى الإجمالي فاداراتم اختلفتم والا اصل الاشتقاق تعال كلمه اي تدافعتم مثلا لو قلت انت الان هذا حرام الاخر قال هذا حلال تدافعتم لا لا تدافعتم اختلفتم اذا مقتضى التضارب اختلاف اذن, إذن هذه الكلمه الاولى اضاراتم اي اختلفتم وما تدافعتم لذلك كان تفسير ابن جريج لما قال قال بعضهم انتم قتلتموه قال اخرون انتم قتلتموه كان عين الصواب قال والله مخرج ما كنتم تكتمون قال مجاهد ما تغيبون وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن أسلم البصري حدثنا محمد بن الطفيل العبدي حدثنا صداقه بن رستم سمعت المسيب بن رافع يقول ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئه في سبعه ابيات الا اظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله والله مخرج ما كنتم تكتمون معنى هذا الاثر سبعه ابيات كنايه عن التسطر الشديد بيت في قلب بيت في قلب بيت الى سبعه ابيات يعني غرفه في قلب غرفه في قلب غرفه الى غايه سبعه أبيات لو فعلت حسنة فإن الله سيظهرها وإن فعلت سيئة فإن الله سيظهرها إما يظهر عينها أو أثرها عين عينها يعني المعصيه يفضح أو يظهر عليه أثر المعصية لا تظهر تلك المعصية إنما يظهر أثرها عليه كعدم توفيق أو كأشوداد وجه وميظهر كما قال زهير بن أبي سلمة ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم لكن الله ستير يستر العبد حتى اذا امهله ولم ينزجر فضحه هو لو فعلها في سبعه ابيات قال فقلنا اضربوه ببعضها هذا البعض كلمه بعض قلنا لا تدخلوا عليها في اللغه العربيه انما هو استعمال مولد هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقر، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله واضح الكلام هذا ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه قال فجعلوا يعطونه بها فيابى حتى أعطوه ملأ مسكها دنانير المسك بالفتح هو الجلد والمسك طيب بالكسر الطيب إذن هنا مقصود به الجلد ملأ مسكها ملأ جلدها يعني ملأ جلدها يملؤونه ذهبا دنانير قال حتى أعطوه ملأ مسكها دنانيرا فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما فقالوا له من قتلك قال قتلني فلان وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه ضرب ببعضها هذه الآثار كله لا يعقول عليها أنهم ضربوها أربعين سنة هذا مستبعد قال وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروفة أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها قال معمر قال قتادته ضربوه بلحم فخذها فعاش فقال قتلني فلان وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا النضر بن عربي عن عكلمة فقلنا ضربوه ببعضها فضرب بفاخذها فقام فقال قتلني فلان قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمه نحو ذلك وقال السدي فضربوه بالبضعه او بالبضعه التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن اخي وقال ابو العاليه امرهم موسى عليه السلام ان ياخذ عظما من عظامها فيضرب به القتيل ففعل فرجع اليه روحه لان روح كلمه مؤنث مجازي والمؤنث المجازي يجوز حذف التاء من فعله تقول طالع الشمس جائز يجوز تقول طالع الشمس رجع اليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض آرابها الآراب جمع أرب وهو العضو أي أعضائها وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها عجب الذنب هو اخر العمود الفقر وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحيا ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من امر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجه لهم على الميعاد تكلمنا عن هذه القضيه في اللقاء الاخر قلنا ربي ذكر خمس قصص خمس قصص كلها للدلاله على المعاد قال جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجه لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومه والفساد والله تعالى قد ذكر في هذه الصورة ما خلقه من احياء الموتى في خمسه مواضع ثم بعثناكم من بعد موتكم وهذه القصه وقصه الذين خرجوا من ديارهم هم الوف حذر الموت وقصه الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها وقصه ابراهيم عليه السلام والطيور الاربعه منبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد سيرورتها رميما كما قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة أخبارا يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس في بعض النسخ النسخين عدي إن حقيقة عدس قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى قال أما مررت بواد ممحل ممحل بمعنى قفر محلت الشيء أي جعلته منزوعا مما فيه أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خاضرا قال بلى قال كذلك النشور أو قال كذلك يحيي الله الموتى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 استدلال على يوم المعاد كما نستدل على المعاد بإحياء الأرض الميتة كذلك استدللنا في قصة البقرة على المعاد بإحياء القتيل بإحياء القتيل مسألة استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصة لأن القتيل لما حي سئل عمن قتله فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم والحالة هذه ورجح ذلك لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها أوضاح؟ أنا أساور ونحوها من ذهب أو نحو ذلك فرضخ رأسها بين حجرين فقيل من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد راسه بين حجرين من باب القصاص وعن مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا هذه المسألة الثانية التي رأيناها مسألة سابقة مسألة في السلم هل يجوز السلم في الحيوان قلنا ينسبون إلى ان الإمام مالك رحمه الله استدل بقصة البقرة على صحة السلم في الحيوان خلافا لأبي حنيفة وغيره وان الص Christina صاوبا لأنه يرجع إلى أهل اختصاص يعني. إذا قالوا إن الحيوان ينضبط بالصفات فيجوز السلم فيه وإذا لم ينضبط بالصفات يجوز في السلم لأن شرق السلام ينضبط بالصفات هذه المسألة الثانية وهي مسألة تجدونها في باب القصاص والديات القصاص والديات تعلش تجدون في باب القصاص والديات للخلاف الواقع فيها تجدون في بابين لبواب الفقه قبل كل شيء لابد نفهم شو معناه اللوث اللوث هو البينه الضعيفه في القضاء يشترط ماذا البينه لابد من بينه شهود او اقرار لكن هل يكفي اللوث اللوث ما هو هو البينه الضعيفه تاخذها عموما بعد دخلها خلاف باب القسامه لازم تعرف شو معنى اللوث عموما ثم بدك تعرف اللوث في القسامه ما هو وربما أخذت كلمة اللوث من التلوث تلطخ لأنه بيّن تلطخة بشبهة ماش واضحة لاش نقول لك حاجة تكون بيّن وادو واضحة واضحة ووضوح النهر مات هذه تلطخة لوث بغض النظر عن القصاص في القتلى وقنا. يطالب الحاكم باستعمال اللوث بما الأخذ باللوث بيّن الضعيفة وهي القارينة هي القارينة بيّن الضعيفة هي القارينة مشي دليل واضح غارين. الحاكم يطالب بهذا بأنه لا يعتمد فقط على الشهود ولا الاعتراف إذا كان يعرف من حال الشخص أنه تقي وأنه لا يكذب ومن حال الشاهد أنه كذب يحاول كيف يصل إلى الحق من جهة أخرى كما مثلا فعل سليمان عليه السلام خرجت مراتان بأبن بأبن بأبن بأبن بأبن بكل منهما بابنها فأكل الذئب بناء إحداهما الأخرى أخذت ابن الأخرى فتحاكم إلى داود فأقر به لمن الكبرى لا لاش؟ لأن هي التي كانت تحمل الوالد الشؤون القارينة واضحة بللي أنت دخلت بالوالد حاملته الوالد فيه ينسب إلى من حاوته وعش داود لها سليمان عليه السلام لا تفطن فقال سأقسم هذا الصبي نصفين فصارخت الصغرى ولا تفعل أعطاه إياها دل ذلك على انها هي امه هاوش معناها تصل حاول كيف تصل؟ لوث من هذا اني تكون عندك قارينة حاول كيف تصل الى الحقوق حان ما تكونش جامد هاوش حبيت اقولك ما تكونش جامد ظاهري كان شهود خلاص انت المحق وانت المبطل لا اذا كانت هناك قارينة تدل على ان الشهود يكذبون حاول كيف تصل الى حق المظلوم باي طريقة تحاول ما قدرتش خلاص انما ناخذ باش بالظاهر. إن أهد الحديث ام سلم في صحيح البخاري مسلم إنكم تحتكمون إليه فلعل أهدكم يكونوا الحان بحجته من الآخر فأقضي بما يظهر يعني يحكم بما يظهر النبي عليه الصلاة والسلام لكن حاول كيف تصل إلى الحقوق إذن هذا ما يخص الكلام عن القضاء الآن اللوت البينه الضعيفة اعتبرت في الشرع نأخذ بها الجامدون من الفقهاء خاصة في عصر الضعف عصر الجمود الفكري الامه هذه كانوا جامدين فعلا وينهون عن الاخذ بالقرائن ها. والصواب هو جواز الاخذ بالقرائن وقد جاء في الشرع ما يدل على ذلك مثلا في في الدماء قصه البقره كما سياتي معنا هنا وان كان هي ليست لوثا ما دام تكلم الحي احيا الله تعالى الميت مثلا في الاعراض في الاعراض قصه يوسف عليه السلام ان كان قميصه قدم من دبر فكذبت هو من الصادقين صح هل هذه بينه هل هناك شهود هل هناك اقرار الجواب لا لكنها قارنة اعتبرت في الشرع انها قارنة مثلا في تجد الصحابه رضوان الله تعالى في الاعراض عمر بن الخطاب بن مسعود كانوا أو راجع مع عمر بن الخطاب امراه حبلى حامل من غير هوايه غير ذات زوج ولا سيد ماشي زوجة مش مزوجه مش نقول حامل من زوجها مش لا لهد وليس ذات سيد حتى نقول اما عوضيئها سيدها اذا فرجمها رجمها وقت قام عليها الحد قلت رجمها اقام عليها حد الزنا ابن مسعود وعمر الخطاب وغيره من الصحابه كانوا يحكمون على من صدرت من فمه رحه رائحه خمر او تقيأ خمرا يحكم عليه بالجلد يجلد هل هناك بينه اش كان يزوج شهود رأه وهو يشرب الخمر يقولوا لا لكن هذه قارب غير معقول ان يجمد الفقهاء ما ناخذوش بالقرائن فهمنا اش غ الانسان ياخذ بالقرائن كذلك هنا اللوث في باب القسمه كيد في باب القسمه اهم قسم عرفنا هذيك المره القسمه اذا وجد قتيل أمام قرية باب قرية من القرى فعندئذ يلجأ أولياء القتيل إلا جاءوا يحلفون خمسين رجلا من أولياء القتيل لمثلهم يحلفون أن فلانا قتله أن فلان يعينه لو اختلفوا في التعيين لا حجة فيها لازم يختفقوا على تعيين شخص بشرط تكون هناك عداوة بين القريتين هذه قارينة أو لا؟ ثم نجد قتيلا امام بابهم فيقسم خمسون من اولياء القتيل على ان فلان هو القاتل فان لم يقسم خمسون من اولياء من القريه المتهمه يقسم خمسون من القريه المتهمه بالدم يقسمون على انهم ليسوا هم صح؟, صح لو اقسم الخمسون اولياء القاتل لو اقسموا قالوا نقسم بالله فلان هو الذي قتله عمار كانت بينه وبينه عداوه رايناه مشى معه في ما كانتما عاده وحده هاني كان قرائن هنا اختلف العلماء كان يقول يقولك بمجرد ما يقسم الخمسون 50 سبوه هاني خطوره بمجرد ما يقسم الخمسون يقتل ذلك يقام عليه حد القتل ومنهم من قال لا وانما تؤخذ الديه علاش تقول باب القسامه خرج عن الاصل كشبينة. كيف نقتل انسانا لم تظهر البين على انه هو القاتل واكتفينا باش باللوث شنو اللوث ما هو اللوث هو البين الضعيف وش قريتان بينهما عداوه وجد القاتل أمامه فهم؟ تدخل انت الان راك تصب انسان مضرج بالدم حاملا سيف واحد طايح في الارض مقتول وشكون هو القاتل الغارنه قامد على انه هو القاتل يقول لك هذا نتابع معي عشان وصلنا لبيت القاصد تاع القاسم علاش خالفت الاصل وين كان هي كي تقرا من القيم في الموقعين يقولك عبدو خالف الاصل ما هي جاءت على الاصل معلش احنا نمشيو خالفت الاصل دي اشتراط البينه الواضحه والشهود وغير ذلك لاننا لو اشترطنا الشهود في مثل قضايا القتل هذه لا تجرأ الناس على القتل وخاصه ان القاتل متى يقتل يقتل غالبا مع سبق الاصرار والترصد والاختباء والخفية وغير ذلك زائد جمال اجراءات حتى لا يكشف امره فلا بد من الاخذ بالقارائن يعني يجهر في الامه الاسلاميه ان من وجد وجدت فيه قرينه انه هو القاتل يؤخذ به الناس هنا وشنو تولي تحطات تحطات في الدماء لكن نبقى الخلاف واقعين اذا اقسم الخمسون في القسم اقسم هل يقتل به ولا تكتفى بالديه خلاف فهم خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في البخاري ومسلم قصه عبد الله بن سهل كان هو واحد الصحابه اسمه محيصه راحوا الخيبر. الخيبر والأنصار والانصار اعداء فاذا بهذا محيصه ياتي ويرى عبد الله بن سهل هذا يجده مخضبا بالدماء مقتول فدفنه وذهب إلى المدينة وذاب إلى أخيه عبد الرحمن من السهل وجاء ذابوا جميعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الخبر شو ماذا رأينا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام تقسمون تقسمون ولكم دية قتيلكم تقسمون ولكم دية قتيلكم كيف نقسم لو نرى شيئا؟ قال إذن يقسمون ولا دية لكم دوخ اليهود هادو ما يقسمون ويذهب تذهب ديتكم قالوا هم كفار كيف نقبل يمينهم فدفع النبي عليه الصلاه والسلام هو الديه من عنده الى قاتيله واش نفهم ان ارجح الاقوال انه لا يقتل به الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اقسمتم تاخذون ديه قاتلكم هذا الله تحتاج إلى بجميع في القضية. لكن إنسان يفهم القضايا انتبهوا الآن عرفنا شو معنا الركن الاساس في القاسامة هو اللوث لابد تكون هناك قارينة وزيله هناك عداوة تكون عداوة نعطيك مثال لص لصوص مع الشرطة يقتل شرطي ام في قرية اللصوص قارينة باللي انتو ما لقتلتوه ايش حبيت نقول لك باش انسان يقربها بمسألة واضحة ركن الاساس اذا هو اللوث واللوث هو القارينة ما هي تكون عداوة بين قريتين ويقتل أحدهما يقتل شخص من إحدى القريتين بجانب القرية الأخرى اللوث هو رقم الأساس عند الجمهور نعود إلى ما يقول ابن كثير بعدما فهمنا اللوث فهمنا القسام أحطنا بشيء من صورها لإمام مالك رحمه الله رواية المشهورة عنه التي يذكرها ابن كثير رحمه الله أنه لا يكتفي بمجرد العداوة حتى يقتل أو يودى هذا القتيل لا بد أن يكون جاريا ثم مات. نلحق عليه، ناصروه. يقولوا من قتلك؟ فيقول فلان. إيه هذا هذا الإنسان هذا، هذا الذي قال قتلهني فلان. هل هذا تبينه. ماشي تبينه أصلا ماشي حق. فضلا تكون حقيقي. ماشي أصلا ماشي تبينه. يمكن أن يتكلم بأي شيء. انسان وهو مجروح وفعلا يصارع الموت يمكن ان يقول اي شيء يعني يتكلم احيانا فقط وهو على فراش الموت باي شيء ثانيا العدو ربما كيف يقبل عدو في عدوه كيف يقبل كلام عدو في عدوه اذا هي ليست بينه قلت حقارينه عداوه توفي بجانب القريه والقاتل اقر على فلان خلاص يؤخذ به فهم بماذا يستدل الامام مالك؟ يستدل الامام مالك على قول ابن كثير بقصه المقامه نقول هذا استدلال بعيد لماذا؟ لان هنا كاين نبي ولو كانوا على خطا لما اقرهم الله تعالى حكم النبي هذا وحي النبي هنا القضيه وحي الله تعالى هو اللي قال اما كيبرك موسى مجرد وساطه والا الله هو قال لهم بلي فلان اقتل ما دام موسى عليه السلام قال اذا من الذي قال في الحقيقه هو الله كيف تجعلون هذا يعني يدخل اصلا في باب الادله على ان من اركان اللوث ان يكون الجريح قد صرح بالقاتل هذا بعيد شويه بعيد نعم قصه اليهودي الذي رضى ما ما فيهاش دليل لماذا لانه اعتار في الاخير اخذ به حتى اقر يعني هل يشترط هاوش حبيت نقول هل يشترط اشتراط لامام مالك أن يتكلم الجريح قبل موته ويصرح بقاتل. هل يشترط قصه البقرة لا تدل على هذا قسط اليهودي لا تدل على هذا لأنه اعترف فيبقى مذهب الجمهور أقرب وهو أنه نكتفي باش بالقارينة العداوة التي تحدث بين القريتين أو الشخصين أو الأسرتين أو نحو ذلك بلدين ويوجد القتل عند باب إحدى القريتين فعندئذن يتحقق لو واللوت بين ضعيفا في هناك عداوة ومات بجانب قريتكم خلاص. قال وعن مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا فهمنا ذلك العبارة نفهومة الحمد لله تقراوا الطرق الحكمية يتسع الفكس في مسألة القضاء تقول يتعرف بالله يكتفى فقط بالشهود والأربعة والثنين ناخذ بالقارينة الضعيفة ويقول لك أخذها بالقارينة الضعيفة وين كما نذكر نحن في الدماء في القسامة هذه قارينة ضعيفة في القسامة ناخذ بها ولا لا ناخذ بها في القسامة الدماء في العرض قصة يوسف عليه السلام في المال شهاده اهل الذمه على المسلمين في الصفر شهاده اهل الذمه كفار الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدد منكم او اخران من غيركم من غيركم شكون اي من الكفار شهاده الكفار تقبل ابدا الا في حاله واحده من يحتل غزه على الناس هل تقبل شهاده الكافر لا كاش ما كاش حالة تقبل فيها شهد الكافر إلا موطن واحدا قبلت فيه شهد الكافر حتى لا تضيع الحقوق وأن يكون في الصغر وليس ثمة مسلم يشهد فيأتي أولئك اثنان دواء اثنان دواء منكم أو من غيركم من الكفار فيشهدون أن فلان قد أوصى بكذا وكذا قبل موته صح إذا لاحظوا كأن... كان ابن القيم رحمه الله أراد أن يبين لك أن اللوث يقبل في الأموال والأعراض والدماء بين قضاء ونسع تكونش ظاهري فقط إحنا لما جاهل الناس لما جاهل الناس مثل هذه الأحكام لما جاهل أكثرنا مثل هذه الأحكام وجمدنا وأخذنا بالظاهر ولم نخرج هذا ظهر قوم توسع في هذا يعني ثوره دائما تعرفوا النقيض يجيب النقيض تعرفوا الناس الذين ترون يتبجحون يتساهلون في كل شيء ويؤولون النصوص بحجه المقاصد المقاصد قتلونا بالمقاصد هي كلمه صواب المقاصد مقاصد هي صواب جدا لكن هذا توسعوا توسع وهذا هو نحن في الوسط ناخذ المقاصد نشوف الابعاد التي ترمي الى الشريعه تكون منضاقق فقط بالنصوص الشرعيه واثار الصحابة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 يقول تعالى توبيخ لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال ألم يان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونك الذين اوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس احيا ما كان قط جلس احيا ما كان قط لم تظهر عليه أمارات الحياة مثل ظهورها في تلك اللحظة جلس احيا ما كان قط فقيل له من قتلك قال بنو اخي قتلوني ثم قبض فقال بنو اخيه حين قبضه الله والله ما قتلناه فكذبوا بالحق بعد ان راوه فقال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني بني اخي الشيخ فهي كالحجاره او اشد قسوه فصارت قلوب بني اسرائيل مع طول الامد قاسية بعيدة عن الموعظه بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون من الأنهار الجارية ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه فيه في من؟ في الجبل إدراك يعني في الجبل إدراك لذلك أن يدرك هذه العواطف التي نشعر بها احنا لكن بحسبه مو بالضرورة احنا لنا خشية وشعور بالخوف والوجل والبكاء والتسبيح لنا بحسبنا عندنا لسان عندنا قلب يتحرك عندنا جلد تظهر عليه هذه الاثر لكن الجبل بحسبه كيف يهبط منها ما يهبط من خشيه الله يتزعزع اذا كل بحسب اي كل ادراك بحسبه كل ادراك بحسبه هذا الذي اراد كثير من الناس نفيه وهو المجاز العقلي المجاز العقلي وهو نسبه الفعل الى غير فاعله مثلا وجد جدارا يريد ان ينقض فعلا يريد ان ينقض له اراده الجدار له اراده هنا موقفان فمنهم من قال بل هذا مجاز اسندنا الفعل الى غير فاعل الى غير فاعل الى غير صاحبه الجدار ليس له ليس له اراده الاخر قالوا لا بل له اراده بحسبه كما انه يسبح تقدر تنفي التسبيح عن الجدار تقدر كيف تنفي عنه الاراده له اراده بحسبه إذن فمنهم من توسع ابن تيميه ينكر هذا النوع من المجاز العقلي، لا ينكر المجاز مطلقا وإلا فله رسالة مدنية في المجاز إثبات المجاز بشروط ستة. لا ينفي المجاز، إنما يثبته بشروط، وكأن رسالة مدنية في مجموعة الفتاوى تجدونها. هو ينفي المجاز العقلي، هذا النوع من المجاز العقلي أباه لأن به توصل إلى في الصفات نحو ذلك، شناد الفعل إلى غير فاعل جاء ربك. اسنذن فعل الى غيره فاعلا فوم هذا الذي اباه ابن خويز من دا منداد رحمه الله مع ائمه المالكيه السلف يعني عقيده السلف لما ذكر الجدار يمكن ان يريد له ادراك وتمييز بحسبه ابن حزم لما رد عليه قال كي عجب تبان انه هذا الكلام كيف يقول يا ليته بقي على ظاهريه في نفسه ابن حزم قال كيف يقول هذا الكلام جدار له إدراك نعم له إدراك وتمييز كتمييز بالقويس كان شديد اللهجه نعود فنقول فهي في قسوتها ثلاث أنواع كالحجارة التي لا علاج لليلها أو أشد قسوة من الحجارة لماذا؟ اشد أشد قسوة؟ قالك فإن من الحجارة هذه الفئة التعليلية فإن من الحجارة ما ينفجر منها العيون بالأنهار الجارية فعلا هذا مرئي ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس الجبال من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه هنا بن كثير رحمه الله خالف ما ذهب إلي جمهور المفسرين لانه هو رجع الفعل يهبط على ما أعاد الفعل تهبط على الماء قرأوا العبارة ومنها ما يهبط من راس الجبل عليم على الماء والحق ان الحجر ما زلنا نهدر على الحجر يعني من الحجر ما يتفجر من النهار من الحجر ما يشق من الماء ومن الحجر ما يهبط من خشيه الله فلو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشيه متصدقه من خشيه الله لذلك ابن كثير رحمه الله كانه فسر الايه على خلاف ظاهرها وعلى خلاف ما ذهب إليه أكثر العلماء كما قال تعالى أحببين لك ما معنى قوله وفيه إدراك لذلك اي للخشيه في الجبل أو في الماء على قوله نحن نقول في الجبل إدراك الخشية هو وش قوله الماء اللي حبط من خشية الله الماء الماء هبط من خشية الله من رأس الجبل هو على قوله وفيه ادراك لذلك اي الخشية بحسبه كما قال تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد انه كان يقول كل حجر يتفجر منه الماء او يتشقق عن ماء أو يتربى من رأس جبل عرفنا من إنجابها ابن كثير أو يتربى من رأس جبل لا من خشية الله نزل بذلك القرآن يعني أراد أن يقول كل ما يخرج من حجر ولم يكن جار أو ينفجر به الحجر أو ينزل من رأس جبل أو ينزل من من خشية الله نزل بذلك نزل بذلك القرآن وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من الحجارة لم يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشيه الله أي وإن من الحجارة لا ألين من قلوبكم عما تدعون إليهم من الحق لا لا لا, لا وإن من الحجارة لا من قلوبكم عما تدعون اليه من الحق وما الله بغافر عما تعملون وقال ابو علي الجبائي هذا امام ائمه المعتزله زوج ام ابي الحسن الاشاعري هذا زوج امه هو الذي علمه الاعتزال حتى فاقه كان ياخذه معه الى مناظراته ثم تبرأ منه أبو الحسن وقال أبو علي الجبائي في تفسيره وإن منها لما يهبط من خشة الله هو سقوط البرد من السحاب فقال القاضي الباقلاني وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده الرازي وهو كما قال فإن هذا خروج عن اللفظ بلا دليل يقصر باللفظ منها وإن منها لما يهبط منها ماذا؟ احنا نقول من الحجار والخلي قلوا من الماء ويقول من البارغة من السماء ويقولوا من السماء لا بعيد راح بعيد شوي والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحكم ابن هشام الثقفي حدثنا يحيى ابن أبي طالب يعني يحيى ابن يعقوب في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قال كثرة البكاء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قال قليل البكاء وان منها لما يهبط من خشيه الله قال بكاء القلب من غير دموع العين وقد زعم بعضهم ان هذا من باب المجاز وهو اسناد الخشوع الى الحجاره كما اسندت الاراده الى الجدار بها كما الجدار في قوله تعالى في قوله يريد ان ينقض قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها وقال تسبح له سماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية وقال والنجم والشجر يسجدان أ ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله الآية قالت أتينا طائعين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره وفي صحيح مسلم إني لآرف حجر بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لآرفه الآن وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استمله بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه الخلاصة أن أقرب الأقوال أن يقال ربي سبحانه وتعالى ينكر على بني إسرائيل قسوه قلوبهم ابن كثير نراه يربط هذه الآية فقط بقصة البقره لاحظتم؟ لما جاب الآثر بعد كل ذلك بنو أخيه قالوا لسنا نحن الذين قتلناه بعد كل ذلك قسط قلوبه والصواب أن يقال هذه الآيات ثم قصت قلوبكم تعود إلى حال بني إسرائيل جميعا إن جاءوا من فرعون إنزلوا من الغ... الغمام و... وتضيل الغمام عليه إنزل من والسلوى وغير ذلك مما يعسر ضبطه و... وذكره من النعم ودفع النقم كل بعد كل ذلك قصت قلوبكم هذا الظاهر ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك يعني الخطاب ليس موجها فقط ل أصحاب تلك الحادثة وإنما موجه لبني إسرائيل جميعهم بعد كل هذا قصد خلوبكم فهي كالحجاره أو اشد قسوة أفضل مما أن يقال بكاء العين وغير ذلك مما ذكره رحمه الله إنما يقال الحجارة أحيانا تتفتت بل أحيانا يخرج منها الماء أحيانا تهبط من خشيه الله انتهى أفضل ما يقال في الآية والله أعلم تنبيه اختلف علماء العربية في معنى قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك لماذا ليست للشك؟ <تصفيق> لان من كلام الله قربي لا يشك فقال بعضهم أو هاهنا بمعنى الواو هل تأتي أو بمعنى الواو؟ نعم قال فقال بعضهم أو هاهنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة كقول تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي وكفورا عذرا او نذرا اي عذرا ونذرا وكما قال النابغه الذبياني قالت على ليت ما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقد هذا البيت يستشهد به النحاه على مسألتين اثنتين او على ثلاث مسائل في النحو المساله الاولى التي يستدل بها هذا الشاهد هذا هذا البيت شاهد لمسائل ثلاث في النحو المساله الاولى دخول ما كافه ما الزائده انما انما لكنما كانما غير تدخل على هذه الحروف تبطل عن العمل ان الاعمال بالنياخ دخل ما انما الاعمال كفتها عن العمل كانما زيد وكانما زيد على لدخول ما ما وش نسميها كافه تكف عن العمل الا ليت اذا دخلت ما عليها يجوز اعمالها ويجوز اهماله تقول الا ليت ما هذا الحمامه ولا هذا الحمام مو يجوز لك الوجهان هذه المساله الاولى المساله الثانيه التي يشتشر بها النحات فيها بهذا البيت او بمعنى الواء الى حمامتنا ونصفه لانه على شد البيت يعزى الى زرقاء اليمامه خرافه من خرافات العرب التي كانت تبصر من بعيد رات سربا من الطير قالوا الاشحاق وفعلا لما حسبوهم صبوها هم يقول لك فعلا لما حسبوهم كأنهم هم قدروا يحسبوهم في السماء هل سطعتم أن تعدوها في السماء من بعيد قالت لهم 66 فعدوها فوجدوها 66 اذا فهي تريد 66 ليت ما هذا الحمام لنا هذا الحمام ليره في في السرب, السرب. هذا ألا ليتم هذا الحمام اللي هو في السرب شحال ما تبلش دوك نشوف إلى حماماتنا شحال عندها واحدة أو, أو نصفه دوك نشوفه ستة وستين والنصفها ثلاثة وثلاثين شحال تسع وتسعة والواحد مئة فقالت, فقالت ألا ليتم هذا الحمام لنا إلى حماماتنا أو نصفه فقدي فقد استن المسألة الثالثه انه يجوز حذف الفعل بعد قد اذا دل عليه دليل فقد اكتملت هذا اجي الرحيل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا فكان قد اي كان قد زالت إذن هنا ثلت مسائل في النحو يستدل بها العلماء تريد ونصفه قاله ابن جرير وقال جرير بن عطيه نال الخلافه او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدري قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو بن سيرين. جالس الحسن أو بن سيرين. اي أي للتخيير يعني إن شئت فقل هي كالحجار وإن شئت فقل الشر كيدي قالوا للتنويع يعني أقسام القلوب كيدي قلب كالحجاره وكان قلب أشد وكذا حكاه الرزي في تفسير وزاد قولا آخر إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطر كقول القائل أكلت خبزا أو تمرا وهو يعلم أيهما أكل يعني المتحدث يعلم ماذا أكل لكن يبهم يبهم الكلام عن المخاطر وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما يعني قلوبهم لا تخرج عن هذه الحالات. كل حلوى او حامضا الناس هو حي الانسان حي او ميت لا يخرج عن هذين للتنويع اي لا يخرج عن واحد منهما هذه للتنويع انها بمعنى قول القائل قل كل حلوى او حامضا هذه للتنويع أي وقلوبكم قلوبكم صارت كالحجاره او اشد قسوه منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيء والله اعلم حل معاني لولاني بمعنى الواو منهم من قال بمعنى او للتخيير كان قال بمعنى أو يلقي بهام على المخاطب ومنهم من قال أو بمعنى التنويع ومنهم من قال بل بمعنى بل وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل فتقديره فهي الحجار بل أشد قسوة وكقوله وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية بل أشد خشية وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون بل يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى بل أدنى وقال آخرون عن ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه بن وقال آخرون المراد بذلك الإبهام عن المخاطب أو عودة المراد بذلك الإبهام عن المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإن يكو حبهم رشدا أصبه وليس بمخطئ إن كان غيا أبو الأسود الدؤري نسب إلي أنه كان في تشيع سني يعني هو يقول لك بالله يقدمه علي بن عبي طارب على عثمان وعثمان فقط ما يقدمهش على أبي بكر وعمر لكن لم يكن في ذلك التشيع الذي يبغضهم بدليل أنه روى في البخاري عن عمر الخطاب، هو ربي الرجال الصحيحين أبو الأسود الدؤري من الرجال الصحيحين ويروي عن عمر الخطاب حديث مر بجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. <تصفيق> ثم ومر بجلسه اخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت قالوا ما وجبت قال هذه اثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنه وهذه اثنيتم عليها شرا فوجبت له النار انتم شو هداء الله في الارض هذا الحديث من رويت عمر من طريق ابي الاشخاص بن هو يروي عن عمر دل على انه لم يكن ناصب رافضيا وانما كان يقدم علي على عثمان العفان قال وقال ابن جرير قالوا ولا شك ان ابنكم نرجع اليه وقال ابن جرير قال ولا شك أن أب الاسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد ولكنه أبهم على من خاطبه قال وقد ذكر, ذكر عن ابي الأسود أنه لما قال هذه الابيات قيل له شككت فقال كلا والله ثم انتزع انتزع استدل ثم انتزع بقول الله تعالى وإن او اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين تبهم عن المخاطر قل واحد في ناره على خطأ إما أنا وانت وأنت على يقين أنك مصيب فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن هذا لم يكتمّت كلام أبي الأسود. يقول أبي الأسود بعدما استدل بالآية أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الدّال؟ وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة. هذا أيضاً يرجع للتنويع. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التاويل فبعضها كالحجاره قسوه وبعضها اشد قسوه من الحجاره وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره يعني كله لا وجه بمعنى بل معنى الواو ولكن التنويع افضل يعني ان قلوبكم نوعان من ما هو قاس كالحجاره من ما هو اشد قسوه قلت وهذا القول الاخير يبقى شبيها بقول بقوله تعالى مثالهم مثال كمثال الذي مثال استوقد نارا. ذكرين. درس الأول ابن جرير يذهب إلى أن الله تعالى يذكر سفين من المنافقين. مش مثالين فقط لفريق واحد من المنافقين. قلت مثالهم كمثال الذي استوقد نارا. واحد وخير أو كصيب من السماء. نوعان. كذلك هنا قال لك قال مع قوله أو كصيب من السماء وكقوله والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة والأخرين مع قوله أو كظلمات في بحر لجي الآية أي إن منهم من هو كذا ومنهم ما هو من هو هكذا والله أعلم وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوبة حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا علي بن حفص حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حاطب ان عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وان ابعد الناس من الله القلب القاصر وهو في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن ابي الثلج صاحب الامام احمد به ومن وجه اخر عن ابراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم ورواه البزار عن أنس مرفوعا هذا منكر اربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا حديث صحيح في المعنى لكنه ضعيف في السند بل قالوا عنه منكر الحديث الذي سبق لا تكثر الكلام بغير ذكر الله هذا قال عنه قال الشيخ حمد شاكر رحمه الله صحيح الاسناد والله تعالى اعلم وأعز اكرم وهو الهادي الذي اقوم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيكم السلام عليكم